Hizb-ı Ahmet ibn-i Alvâna el-Yemâni rahmetullâhi ve nefâ'nâ bihî. Bismillahirrahmanirrahîm. Allahümme teqabbel minnâ ve min cemî ibadike mâ salaha ve mâ lem yaslâh min aqwalina ve a'malina اللهم إنا لا نريد بما نقول من الذكر وبما نفعل من الأمر وبما نترك من النهي وبما نتلو من الكتاب وبما نتقرب به من الأسباب إلا وجهك الكريم اللهم فما خالط ذلك من وساوس ومتخيلات حواسنا وخواطر قلوبنا وقواطع ذنوبنا فاغفره لنا ولا تجعله سببا لإبطال أعمالنا وخيبة أملنا بفضلك العظيم وجودك العميم وصل يا ربي وسلم على سيدنا محمدٍ وعلى وصحبه أجمعين.